وَنَسُوا خَلْقَهُمْ وَقَالُوا مَاذَا خَلَقَ هَذَا ۖ لَوْ كَانَ لَنَا مِن قُدْرَةٍ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا ۖ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ لَخَرَجْنَا